وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة في مفهوم الوصيه وصية ترجمة عملية لخوف الناس على أبنائهم ومجتمعاتهم وإفادتهم بعدم الوقوع في الأخطاء والكوارث التي وقعوا فيها أو رغبة يريد الإنسان تحقيقها بعد وفاته بصيغة إلزامية قانونية وهي لون عالمي لا يمكن أن تمتاز به أمة عن أخرى لكونه حاجة إنسانية واجتماعية في المقام الأول وقد تبينت هذه الحقيقة التاريخية من نقوش أقدم الحضارات الإنسانية وآثارها وتواريخها ففي الحضارة السومرية في بابل القديمة كان فريق من الكتبة يهتمون بتسجيل الوصايا بمعناها القانوني والديني وكانوا يتقاضون أجرا على ذلك كما كانت هذه الوثائق محل اعتبار واعتراف أمام السلطات القضائية في تلك الحضارة القديمة وإذا كانت أقدم الحضارات والأديان قد عرفت الوصية بألوانها وأنواعها المختلفة فقد عرفها العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام وابدعوا فيها إبداعاً تجلى في قوالب أدبية متنوعة ما بين الشعر والنثر ولم يبرع فيه الرجال دون النساء بل اشترك فيه الجميع وتنوعت المناسبات التي تحدد أشكال هذه الوصية منها ما يتعلق بالتشريع الإسلامي فأضحى للوصية باب من أبواب الفقه على مذاهبه كلها يحدد شروطها وأشكالها ومقدارها وتقييداتها كما اضحت جزءا من الميراث الثقافي والأدبي للحضارات والتراث الإسلامي لقد جاء لفظ وصا أو الوصية أو الوصاه في أشعار الجاهليين وأنثارهم في مواضع عديدة مناسبات مختلفة بمعنى تناقل العبر وتوجيه الدروس والنصح والإفادة من الماضي وذوي الخبرة يقول عن ترى ابن شداد ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى اذ تقلص الشفتان عن وضح الفم ومنه ما جاء على لسان عبد قيس بن خفاف البرجمي الذي يقول اوصيك إيصاء امرئ لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفلي واشتهرت بعض وصايا نساء العرب في عصر الجاهلية وأضحت من عيون التراث العربي منذ أكثر من ألف وخمسمائة عام وإلى يومنا هذا تأتي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس وقت زواجها من ملك كندة الحارث بن عمرو جد الشاعر الجاهلي الشهير أمر القيس على رأس هذه الوصايا الأكثر شهرة فقد تميزت بالوضوح والجزالة والحكمة والنصح النافع للأبناء كل وقت تقول أمامة في وصيتها لابنتها ام إياس أي بنيه إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل أي بنيه إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكون له أمة يكن لك عبدا وشيكا يا بنيه احملي عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا اطيب ريح هي وصية جامعة مفيدة لكل مقبلة على الزواج حرصت على تبيان مجالات الرضا والنظافة ومعانيها وأهميتها ورعاية الزوج وحقوقه ورعاية الأبناء والبيت وحين جاء الإسلام كان التركيز على الوصية من جانبها الديني والتشريعي والأخلاقي فقد جاء جذر وصى في القرآن الكريم أكثر من عشرة مضادع تنوعت ما بين وصايا الله لعباده من حيث الإيمان والاعتقاد وتقسيم التركات ومعاملة الوالدين بالحسنى والانبياء لأتباعهم وأبنائهم وكلها في إطار أخلاقي وتشريعي وتوجيهي بحت يقول تعالى في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتعد وصية الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي لابنه عبد الله المهدي من أشهر وصايا الخلفاء العباسيين لأبنائهم وقد جاء فيها يا أبا عبد الله اتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل لك فيما كربك وحزنك مخرجا ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب احفظ يا بني محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته يحفظ الله عليك أمورك وإياك والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم وعار في الدنيا لازم مقيم وأعد الرجال والكراع والجند ما استطعت وإياك وتأخير عمل اليوم إلى الغد فتتدارك عليك الأمور وتضيع. وإذا كانت الوصية قد دخلت ميدان السياسة والضابير الحكم والغرفة المغلقة فصارت لونا على الأداء السياسي فلوجد لون من ألوان التصنيف في هذا المضمار سمي بالآداب الإدارية أو مرايا الأمراء ظهر منذ عصر الغزنويين والسلاجيخة والأيوبيين والمماليك والعثمانيين فيه أنار الفقيه عقل الحاكم ووعيه وأرشده إلى ما يجب أن يلزمه في تدبير الملك وشؤون السياسة للأخلاق والحيل والحكم فإن الوصية أيضاً ظلت ترتقي في مضمار الأدب وبين العلماء والفقهاء والصوفية والشعراء واشتهرت في أبواب هذه العلوم وصايا العلماء لأبنائهم تلامذتهم يتناقلها الجيل عن الذي يسبقه ومن هذه الوصايا انبثقت منهجيات العلوم سيما علم مصطلح الحديث وتحمل الرواية وتقعدة القواعد التي يجب أن ينتهجها طالب العلم في مضمار علمه ليصل إلى درجة الرسوخ والترقي ولتستمر دائرة العلم